إن الله كان عليكم رقيبا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 مِمَّ قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَذُ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا وَالْيَخْشَ ال الذيينَ لَتََكوا مِن قَلْفهِم الّتَ بِعاافًا خَافُوا عَلَيهِم فَلَْتَّكُ الله فَلَْتَّكُ اللهه وََقولُ قَو سَددَا إِ الذيينَ يَأكُلونَ أَمولَّتََُمَن إِ ماَا يَأكُلونَ فِي بُطُونهِم النرا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 لك حدود الله وم يط اللهه وَرسونهُ يُدخلهُ جَّات تجرم ت تحتًا أن رخالدين فيها وَذ لِ الفَج العظم وم عاص الله وَرسونهُ وَيتعد حدودَهُ يدخِلهارًا خالد فيها وَلَهُ ذابُّهين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 ذَلِكَ نَلَهُم عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا نِسَاءَ كِرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إلا أن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 أّمَعَلَْيكُم أَُّهَا تُكُم وَبَنَا تُكُم وَخَواتُكُم وَعََّ تُكُم وَخَا تُكُم وَبَناتُأَخِ وَبَناتُ الأُخْتِ وبنات الأخ وََُّهَا تُكُم وََّه تُكُم الَّ أَضَعنكُم وَأَخَوَاتُكُم مِن الرَّبَاعَةِ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 وَأَن تَعْصِمُوا بِهَا مِنْ حَرَامٍ مَا تَعْرِفُوا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ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 بَكِحُهُ النَّ بإِذْنِ أَهْنِهَّ وَآدُهُ نأجَُهَُّ بِالمَعرُوف مححصَنات ال النيرَ مساافحات مححصنات النيرةَ مساافاتِ وَلا متخذات أخدان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 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخرا كريما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 والَّذينَا قدَدت أيمانَكُمْ فَآتُهُم نَّصبَهُم إِ اللهَّه كانَ على كُلِّ شيءَيْء شَهيدَا أَرِّرجَالُ قَومُونَ عَلًَا النِسَاءِ بِمَا فَقَل اللهَّهُ بَعْضَهُم عَ بَعْضِ وَ بِمَاأَفقَقُوا مِن أَمْوالِهِم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المطاجع واضربوهن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 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِلِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ لِلْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَبِنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ م الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتبون ما آتاه الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليماً إن الله لا يظلم مثقال ذراه وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجراً عظيماً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 يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط أولى مستم النساء أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا آتَيْتُمْهُمْ فَأَمْسِكُوا الْفُرُوجَ عَنْكُمْ وَهُمْ ظَاهِرُونَ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لَكُمْ وَأَقْوَمُ وَاللَّهُ ألم بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ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 يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان تضمئ وجوها من قبل ان تضمئ وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعن اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا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 أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَصِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا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 فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي مِنْهُمْ منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً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 ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا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 تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله موانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا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 ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِمَّنْ كَانَ بِكُمْ أَلَمٌّ مِّنْ مَطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ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 غفر لي ما واستغفر لها ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختمون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا فيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو ما من القارول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء ان في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكلا ومن يعمل سوء انه يعلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما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 وَقَا لأَتَّ خِذًَاَّ مِنْ عبَادِكَ نَصبََّ فرْروضَ وَلَ أُضِللَّهُم وَلَأُمَنّأََّهُم وَلامُرََّهُمْ فَلَ يُبَتتِكُ النَّذَانَأَنعامِ وَلَآمُرََّهُمْ وَل مرََّهُم فَلَا يُغَّير خَلقَ الله وَما يَتَخِرِ الشَّطانَ وَلم مدُون اللهِ فَقدَد خَصَِ خُصْرانًاَّ بِين يَعيد وَيمَّهِم وَماَا يَعِيدهُ الشَّيطان إلاا غرور أُل نأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعدوا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 سبع مرة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليما ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل فِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ تَمَنٍّ مِّن نِّسَاءٍ إِلَّا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 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم وَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوا هَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْمِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَق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 ايَكُن غَنِيًّا او فَقِيرًا فَاللَّهُ اَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى ان تَعْدِلُوا وَاِن تَلوُ او تَعْرِضُوا فَانَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قابل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 لم يكن الله ليغفر لهم وَلَا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من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 فلا تقعدوا معهم حتى يقوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا يا رب اصون بناكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم لكم معكم وان كان للكافرين نصيبهم قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين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 ولا يذكرون الله إلا قليلا مذذذين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل إليه فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء من ويجعلوا لله عليكم سلطانا مبيما إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا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 فقالوا أرنا الله جحرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا وَرَفَعنا فَوْقَهُ الطُورَ بِم تَاقِهِم وَقُلنا لَهُم دُقُلُ البابَسُ الجلَ وَقُلنا لَهُم لا تَعدُوا في السَّبتِ وَقَذْن مِنْهُم م تَاق وَليضَا فَبِماَا نَقضّثَاقَهُم وَكُفرْرِهِ بِآياتٍ اللههِ وَوقَتْنمُ الأب أَ بِغَيْرِ حَفِّنُ وَقَوْلم قُل بُناغُل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 وَرَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهُمْ عَن سَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا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 الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن